استو سو صفوفكم الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نون والقلم وما يسطرون.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 مناع للخير معتد أثيم أتل بعد ذلك زليم أن كان ذا ماد وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين سنسمه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ جَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم ناس وأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَغَدَوْا عَلَى حَضْرٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ لَمَّا قُلْنَا لَكُمْ لَوْلاَ تَسْبَحُونَ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 لولا أن تداركه نعمة من ضبه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين